بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن المهاجر والأنصار ومن تبعهم بإحسان إذا يوم الدين ما بعد طبعا في الحلقات الماضية الحلقات الأربع الماضية تقريبا وقفنا عند مقطعين فقط من سورة البقرة من القرآن الكريم من سورة البقرة هذان المقطعان يتعلقان بالذين كفروا بأن الله لن يهديهم سواء عليهم أنظرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون والمقطع الثاني خاص بفئة أرجح أنها من المهاجرين وصلت إلى المدينة وكانت تجرتها لغير الله ورسوله وتأثرت بأهل الكتاب وكان فصل الله في هذه الفئة تقريبا من يعني حوالي عشرين آياء قريبا من أول صورة البقرة هذا المقطعان خاص إذن بعضهم بكفار قريش والمقطع الآخر ببعض المهاجرين في الراجح أن المهاجرين قسمان وقد يتوب الله عز وجل هي الاختلاطات حتى النفس البشرية تؤمن وتكفر وهكذا وتنافق وتتردد وتعود كما قال عز وجل في آيات كثيرة يعني ذكرها بعدية حال مثل أن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا وهكذا يعني هناك تردد اليوم سنذكر فئة ثالثة وهي أيضا من سوره البقرة هي بالترتيب نحن ماشيين للاستسهال الاستسهال الموضوع وإلا المفترض بعد هذه الحلقات أن يكون هناك حلقات أخرى أكثر تعمقا بمعنى هذه الأحداث نصنفها حسب الزمن ونتوسع فيها على اية حال يقول الله عز وجل الآن سنفصل في بني إسرائيل الذين هم اليهود الذين كانوا في المدينة كما قلنا حتى نعرف السيرة النبوية لا بد من قراءة الواقع من فهم الواقع كتب السير والمغازي لم تقدم لنا واقع النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان قدمت صورة كأنك في حرب البسوس يعني أن هناك بنو بكر وهناك بنو تغلب ويتحاربان ليس هكذا كانت الأمور القرآن ينقل لنا صورة معقدة أكثر من هذا أن هناك يعني منافقون وهناك مترددون وهناك متربصون وهناك صادقون وهناك يعني شياطين ويدخلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم وهناك مفسدون في الأرض وهناك وهنا هذا, هذا التعقيد في في الذي ينقله القرآن الكريم وهو نقل صادق القرآن لا ينقل كما ينقل غيره نقل صادق دقيق يجب أن يعيه المؤرخ المسلم عندما يأتي ليتناول سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو ليعرف ظروفه ومسيرة الأحداث النبوية <تصفيق> إذا المقطع الثالث يقول الله عز وجل في سورة البقرة من آية تقريبا من آية أربعين يعني وسع عن أهل الكتاب ذكر آيات كثيرة من آية أربعين تقريبا إلى, تقريبا إلى, آه إلى, آه إلى آية تلاثة وتسعين يقول الله عز وجل مخاطبا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وأيايا فرهابون وأأمن بما أنزلت مصدقا يا معكم ولا تكونوا أول كاثرا به ولا تشتروا بأيات ثمنا قليلا وأيا يفتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون مثل هذه الصفات سيتأثر بها بعض المسلمين سيلبسوا الحق بالباطل وسيأتي يعني الأثر هذه هذه الصفات في أهل الكتاب في بني إسرائيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سنجدوها نحن فيما بعد في الخصومات وفي التفاسير وفي الفقه ستجد هذا اللبس إذا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتابة أفلا تعقلون طبعا كل هذه الآن يتقاذف بها المسلمون الآن كل من أمر أنا الآن في هذا البرنامج قد أمر بحق ويأتي بعض من يخاصمني يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم طيب ممتاز انا مستعد أن يعني المفترض المسلم أنا أو غيري نكون مستعدين نحتمل أننا نأمر بشيء ونخالفه طيب تعالوا نتحاور ننظر ما هي ما هي الأشياء التي يعني خالفت فيهم وخالفت فيها هذا هذا الأمر ومستعد نستعد أن ننقد أنفسنا ننقد ذاتيا على مستوى الفرق على مستوى المذهب على مستوى الطائف العام على مستوى حتى الأمة أمة المسلمين أنفسها يعني نفس الأمة فيها من الخلل ومن التباهي ومن الكبر ومن وضيعت الهدى والدين والتدبر وبقيت متمسكة بقليل من القشور وتظن أنها على شيء فعليت حال هذا أتأمرنا الناس بالبر وتنسون أنفسكم هذا في المسلم عامه وفي جميع طوائفهم وفي أفرادهم لكن بنسب مختلفة بنسب, بنسب مختلفة <تصفيق> عفوا يقول عز وجل إذا هذه الصفات هالكتاب كما قلنا سيتأثر بها مسلمون وسيأتي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وهنا في شاهد كلمة فضلتكم على العالمين هو تفضيل نسبي في زمن معين وبالأنبياء بكثرة الأنبياء في بني إسرائيل نحن كذلك الأمة الإسلامية أصابنا ما أصابني اسرائيل من أننا شعب الله المختار وأننا خير أمة خرجت للناس هكذا دون القيد يعني لا نكمل الآية كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والأمر بالمعروف ليس المعروف الأصغر المعروف المذهبي المعروف القرآني يجب أن يرجع لتعريف المعروف من القرآن وتعريف المنكر من القرآن وتعريف الإيمان من القرآن أيضا لا يحتاج يعني الآن احيانا عندنا طبقات نأخذ اللفظ القرآني بالتعريف المذهبي بالتطبيق الشعبي او القبلي هذا هذا هذا لعب يجب أن نأخذ جميع مدامنا نحتج بآية كريمة يجب أن نأخذ تعريف الالفاظ من القرآن الكريم لا أعرف لفظة يعني منتهية التعريف إلى الآن لا الإسلام ولا النفاق ولا الشرك ولا الدين ولا التقوى ولا الصلاة مثل أنصل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنه لكبرتنا العلقاشيين تعريف الصلاة في القرآن وحدودها وأركانها غير التعريف المذهبي تعريف المذهبي سهل جدا في القرآن الكريم تعريف المصلين طويل ومعقد يحتاج إلى إلى فهم إلى المصلين الذينهم والذينهم والذينهم ذكر ثمان صفات في صورة المعارج ثمان صفات هذه هي صفات المصلين نحن عندنا أبد المصلي من صلى الصلوات الخمس هذا مصلي في القرآن الكريم لا يصف هؤلاء بأنهم مصلون قد يكون فعل الصلاة لكن المصلي أن يكون مصلي يجب أن يفعل ثمان صفات موجودة في صورة المعارج وأبرزها والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وكذلك والذين هم بشهاداتهم قائمون هذه بحاجة التعريف أيضا ما هي الأمانات تعرفها أيضا من القرآن أمانة السمع والبصر والعقل والمال والصحة كل هذه امانات اول هم باماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهادتهم قائمون شهاده لله ايش معناها تعريفها في القران القضيه طويله ما احب أطول لكن المقصود نحن الان نذكر عن بني اسرائيل ثم يقول الله عز وجل اذنا جيناكم من ال فرعون يسمونكم سوء العذاب هنا فيها عبره في قصص بني اسرائيل لماذا لأنك ستجد الايات العجيبة وهم أصحاب موسى يعني اصحاب نبي فجر الآيات والمعجزات ومع ذلك بعد كل هذه المعجزات المعجزات والآيات عادوا وعبدوا العجل ويعني لم يختم لهم بخير وإذ ذجيناكم فهذه فيها عبر المسلمين أنه لا تطمئنوا بأننا نحن مسلمون يعني الآن بنو إسرائيل لو يقولون نحن والحمد لله يعني وقفنا في وجه فرعون وقلنا له اقض ما أنت قاضن وعبرنا البحر مع موسى و هذا الأطمئنان للإيمان يؤدي إلى انتكاسه فليحضر المؤمن. الله عز وجل ما يحكي لنا قصص بني إسرائيل ل لبني إسرائيل أنفسهم ولا نا إلا حتى نحضر وحتى نعرف هل قد نتبع قد نتبع سنة من كان قبلنا؟ بل جاء في الحديث لتتبعونا سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعاً بذراع لكنني لا أحب أن أكثر من الحديث ما أحب أن أكتر من الروايات ولذلك أحاول كما قلنا السيرة في القرآن الكريم والظروف المحيطة بالسيرة وأحداثها من القرآن الكريم. وإذ نجيناكم يقول الله عز وجل وإذ نجيناكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب يذبحون أبنائكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذا أتينا موسى وإذا وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى يعني بعد هذا وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون تصور تصوروا يموتون يبوت ويبعثون ومع ذلك يعبدون العجل في نهاية الأمر ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المنة والسلوة كل من طيبات ما رصقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين, المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجز من السماء بما كانوا يفسقون ثم ذكر قصة الاستسقاء ما أحب أن أستطرد يعني هذه الآية تحفظها تقريبا على, على مراجعة بسيطة قصة استسقاء موسى وقصة سؤالهم يعني أن يجعل لهم أكثر من يعني أن يغير لهم الطعام أو يعطيهم أطعم أخرى ونصل إلى ثم قصة الميثاق الآن يأتي النقطة المهمة هنا بعد قصة أيضا البقرة ثم يقول أفتطمعون يقول الله عز وجل للمؤمنين أفتطمعون طبعا نستكمل إن شاء الله بعد الفاصل نذكر بعض الخلاصة من, من هذه الآيات الطويلة ماذا يريد الله عز وجل أن يقول لنا وأن يقول للصحابة أنفسهم أو المهاجرين والأنصار الموجودين في عائل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يريد أن يقول من خلال السرد قصة بني إسرائيل وماذا أثرهم على المسلمين وما هو نوع ذلك التأثير وهل بقي ذلك التأثير في في الكتب ليس فقط في الإسرائيليات في الإسرائيليات والأحكاب والعقائد من, من تشبيه الله بخلقه من من إلى آخره من جبر من قصص من خزعبلات من خرافات بعد الفاصل إن شاء الله نستكمل هذا السلام عليكم موقع الشيخ حسن غرحان المالكي www.tad.com بسم الله طبعا ذكرنا بعد ذلك يذكر الله عز وجل مخاطبا المؤمنين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق من يعني أن يؤمن لكم أهل, أهل الكتاب بني أسرائيل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هذه هي النفس البشرية النفس البشرية لا يصدها شيء عن يعني إن لم تتذلل إلى الله بطلب الهدايه لا يصدها شيء عن, عن الكفر عن الذاتية عن الامتلاء بالكبر والهوى والذات فيقول الله عز وجل يصف هنا حالة عجيبة افتطمعون انتم ايها المؤمنون اي يا اتبع محمد يا الذين هاجروا من ديارهم يا انصار الله الذين تبوا الدار والايمان افتطمعون ان يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون غايه التعصب غايه هول هول من ال هذه النماذج اليوم موجودة هذه النماذج الى اليوم قد تجد بعض الناس أبداً يتمن... يحرف, يحرف هكذا يعني يجد حديثا معينا مثلا في الصحيحين ويحرفه بسهولة و... و... وربما زمعت بعض القصص أن بعضهم يحرف حتى الآية يحرفها قد يحدث على أي حال هذه قد تكون نوادر لا قياس عليها لكن الحالات الإنسانية إذا وصلت من قد تصل إلى هذا وأبعد ثم يقول الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خل بعضهم إلى بعض هذا أناس من أهل الكتاب يظهر أناس من أهل الكتاب الدعاء والإيمان كما دعا أناس من المنافقين الإيمان مثل ما ذكر الله ذكرنا في الفئة الأولى أن فئة من المهاجرين أو أو على الأقل ترجيح حتى الآن لا يعني أنما ذكرنا القرآن ذكر الله عنها وإذا لقوا الذين آمنوا وقالوا آمننا إلى شياطينهم هنا في أهل الكتاب قال وإذا خل بعضهم إلى بعض يعني كلهم شياطين يعني الذي يدعي الإسلام ولم يؤمن ورؤسائهم الذين أو أصحابهم من الأحبار الذين انتظروا ما هي ردة هذه الفعل فهنا وإذا خل بعضهم هنا وجوب تدبر فهم القرآن للتفريق بين الآيات المتشابهة وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم فلا تعقلون؟ لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون هذا عجيب أيضا هذه الخصال أنا أراها موجودة في كثير من, ال... من الناس أنه يقول لا تقولون هذا الدليل حتى لا يحتج به عليكم اكتموا هذا الدليل نفس... نفس العقلية بس أنه مغلفة بغلاف أحيانا إسلامي ولكن الأخلاق واحدة وعندما يحكي الله كما قلت عندما يحكي الله عز وجل قصص بني إسرائيل أو الأم السابقة لا يريد مفاكهتنا مفاكهة جلسة سمر لا يريد هذا يريد أن نعرف بأن النفوس هي النفوس والعقول هي العقول فاحذروا مثلما هؤلاء وصل بهم الأمر إلى هذه المكايدات قد يكون فيكم أنتم أيها المسلمون من بلغ بهم من يبلغ هذا المبلغ ثم يقول الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم الا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون هذه الآية مهمة جدا في السيرة النبوية بمعنى أن بداية لأن فويل الذين يكتبون الآن يكتبون بالفعل مضارع ما قال كتبوا بدأ تحريف بدأ المؤامرة في التحريف في إنكار علامات النبي عليه الصلاة والسلام أو تحريف التوراة حتى لا تدل على النبي عليه الصلاة والسلام بدأ من ذاك الوقت بمؤامرة بين قريش قريش واليهود كان في حلف قبل من قبل الهجرة كانوا في تواصل وكشفتها صورة القصص كما ذكرنا وسنأتي بس لولا أنني ماشي بالترتيب لربما الموضوع بعد ما ننهي التفسير بالترتيب ربما يتم ذم يعني ضم هذا إلى هذا ضم النظير إلى نظيره ضم الأحداث المتشابهة في زمن واحد أو على أساس موضوعي موضوع اليهود مع قريش موضوع اليهود مع المسلمين موضوع اليهود التاريخيين يعني أيام موسى وهكذا هذه المؤامرة الأغلب أنها بين اليهود وكفار قريش إن وجد منافقون طبعا بالتأكيد هناك منافقون من الأنصار, من من الأنصار ومن, ومن الذين هاجروا لأغراض أخرى غير نصرة الله ورسوله هؤلاء اليهود كانوا يكتبون هؤلاء الآسف بنو اسرائيل لأن كلمة اليهود يعني قد يكون لها لفظ مختلف لكن بنو إسرائيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يأتون ويكتبون الكتابة بأيديهم ليس المقصود قد لا يكون المقصود التوراة والإنجيل أنهم يحرفون التوراة قد يكون كتاب آخر يعني كتب أخرى وقد يحتمل أنه بدأوا من ذاك اليوم بتحريف التوراة والإنجيل على نطاق واسع بتحريف التوراة آسف الإنجيل كانت عند النصارى لماذا ذلك؟ لأن لابد أن نؤمن بأن هناك نسخا صحيحة من التوراة ولعلها كانت عامة وصلت إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام بدلال بدليل بدلالة الآية الكريمة قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله إذا النسخة الأصلية الصحيحة كانت موجودة كثيرة أو قليلة موضوع آخر بس على الأقل كانت موجودة ويعرفون أصالتها ويتحكمون إليها هنا بدأ التحريف فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولنا هذا من عند الله بدأ التحريف في إخفاء صفات النبي عليه الصلاة والسلام وهذا التحريف هو بحلف بين قريش الكافرة وبين اليهود بالتأكيد هل دخل فيه منافقون من المدينة مح محل احتمال هذا محل احتمال طيب فويل الذين فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروه به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون القضية فيها تجارة إذن الآن تصور هذا المشهد لم تنقله لنا كتب السيرة المغازل لم تنقل لنا هذه العملية هذا التاريخ الاجتماعي العلمي التحريفي الثقافي الذي كان يحدث لم تنقله, لم تنقله لنا كتب المغازي والسير ربما يعني خبر هنا او هناك ربما لكن الدلاله القرآنية غنية الآية القرآنية غنية وفيها وفي تجارة وفيها تحريف ويقول هذا من عند الله وفيها فيها قصة طويلة في آية واحدة في آية واحدة ثم يقول الله عز وجل عنهم وقالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون هذه العقيدة موجودة دخلت في المسلمين مسألة انهم فقط يحرقون حتى يصبحوا مثل الحوم ثم يخرجون هل هذه العقيدة التي عند المسلمين هي نتيجة الأثر أهل الكتاب يحتاج إلى تتبع فإن وجد بأن رواة هذه الأحاديث ملتصقون بأهل الكتاب أو لهم التساقط بالسلطات الظالمة فيما بعد يعني التي أتت وقربت بعض أهل الحديث فمحتمل أن هذه الثقافة انتقلت إلى بعض أهل الحديث وربما أيضا كعب الأحبار له دور في إدخالها في العقائد كعب الأحبار وغيرها من من علماء أهل الكتاب الذين نقلوا كثيرا من من عقائدهم إلى عقائدنا نحن المسلمين على أي حال وقالوا لن, لن تمسنا النار إلا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون هذا السؤال يطرح على المسلمين انفسهم من يقول سنبقى في النار قليلا ثم نخرج لأننا موحدون هذا يحتاج يحتاج إلى بحث وهذه العقيدة أظن يعني طبعا ليس لي بحث فيها للأمانة لكنها كأنها من لمنها الكتاب ولا فيها أحد على أي أحاد وفيها رواتها فيهم نظر يقول بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ثم يذكر الميثاق على بني إسرائيل وكيف خالفوا وهنا قضية أختم بها وهي في غاية الأهمية قد قد نستكملها في الحلقة القادمة لم نتمكن وهي يقول الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرتم وأنتم تشهدون هنا الأنص الحديث الكبير كما أنتم هؤلاء يقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتكم أسرة فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم تؤمنون بعض الكتاب وتقرون بعض فما جزاء ما يفعل ذلك منكم من لخزهم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشهد العذاب وما الله بغاهم عما تعملون هنا حدث تاريخي لم تذكره السيرة وهو أن, أن هناك أغلبية هالكتاب في المدينة أغلبية اليهود اضطهدوا أمة أخرى منهم أقلية كانوا يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام وأخرجوهم ومن المدينة هجروهم الله أعلم بس هذا الحدث قرآني ينقله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم الآن تقتلون لم يقل قتلتم في الماضي ومشيتم صارت بينكم فتن في الماضي ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وإيأتوكم أسرة فادوهم هذا الحدث هناك نماذج منه في القرآن الكريم نماذج كثيرة من الأحداث التي ينقلها القرآن الكريم ولم تنقلها كتب السير ولا كتب الحديث ولا كتب المغازي وهذا السبب هو سبب هذه الحلقات للتنبيه لإلقاء الضوء على بعض الأحداث التي ذكرها القرآن الكريم وتناساها المسلمون إما سياسة إما يعني عمدا إما مؤامرة الله أعلم بس نحن يجب علينا أن, أن نعود لقراءة القرآن الكريم بهدوء وتدبر شديد جدا على أي حال إذن من هي هذه الفئة ربما لو بحثنا في صورة القصص بس أنا ما أحب أن أذهب إلا بالتدريج لا أحب أن أن أتي من صورة لصورة بس في صورة القصص هناك إشارة بأن هؤلاء الناس آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام من القصص مكية صورة مكية يقول الله عز وجل وقد وصلنا لهم القولة لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم هم به مؤمنون هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم وإذا يطلع عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا ان كنا من قبله مسلمين اولئك يؤتون أجر أجر اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه وهم رزقناهم ينفقون هذه الايه هذه الايه نازله في بعض اهل الكتاب في بعض اهل الكتاب الذي ذكرهم الله عز وجل في تواصلوا مع قريش وامنوا لما استشارتهم قريش في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا الذكر آمنوا وهذه الآن المؤمنون اضطهدوا هنا هنا في البقرة أخبر باقتهادهم وبأنهم هجروا هذا حدث تاريخي أيضا وإن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله قد نلقي الضوء على مزيد من هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته